لا ترون الجحيم، ثم لا ترونها عين اليقين، ثم لا الله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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الضالين والعصر ان انالا في خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله اكبر, الله أكبر.